بين في هذه الآية الكريمة أن القرى الماضية لما ظلمت بتكذيب الرسل والعناد واللجاج في الكفر والمعاصي أهلكهم الله بذنوبهم وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكها وأنواع الهلاك التي وقعت بها جاء مفصلا في آيات أخرى كثيرة كما جاء في القرآن من قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم موسى كما تقدم بعض تفاصيله والقرى جمع قرية على غير قياس، لأن جمع التكسير على فعل بضم ففتح لا ينقاس إلا في جمع فعل بالضم اسم كغرفة وقربه أو فعلى إذا كانت أنثى الافعل خاصة. الكبرى والكبر كما أشار لذلك في الخلاصة بقوله وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى إلى اخره أي وأما في غير ذلك فسماع يحفظ ولا يقاس عليه وزاد في التسهيل نوعا ثالثا ينقاس فيه فعل بضم ففتح وهو الفعله بضمتين إن كان اسما كجمعه وجمع واسم الإشارة في قوله وتلك القرى إنما أشير به لهم لأنهم يمرون عليها في أسفارهم كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وقوله وإنها لبسبيل مقيم وقوله وإنهما لبإمام مبين ونحو ذلك من الآيات وقوله وتلك مبتدا والقرى صفة له أو عطف بيان وقوله أهلكناهم هو الخبر ويجوز أن يكون الخبر هو القرى وجملة أهلكناهم في محل حال كقوله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ويجوز أن يكون قوله وتلك في محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير على حد قوله في الخلاصة إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق صبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا وقوله في هذه الآية الكريمة لمهلكهم موعدا قرأه عامة السبعة ما عدا عاصما بضم الميم وفتح اللام على صيغة اسم المفعول وهو محتمل على هذه القراءة أن يكون مصدرا ميميا أي جعلنا لإهلاكهم موعدا وان يكون اسم زمان أي وجعلنا لوقت إهلاكهم موعدا وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقه فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول والمهلك بضم الميم من أهلكه الربعي وقرأه حفص عن عاصم لمهلكهم بفتح الميم وكسر اللام. وقراه شعبه عن عاصم لمهلكهم بفتح الميم واللام معا والظاهر انه على قراءه حفص اسم زمان اي وجعلنا لوقت هلاكهم موعدا لانه من هلك يهلك بالكسر وما كان ماضيه على فعل بالفتح ومضارعه يفعل بالكسر كهلك يهلك وضرب يضرب ونزل ينزل فالقياس في اسم مكانه وزمانه المفعل بالكسر وفي مصدره الميمي المفعل بالفتح تقول هذا منزله بالكسر أي مكان نزوله أو وقت نزوله وهذا منزله بفتح الزاي أي نزوله وهكذا ومنه قول الشاعر أأن ذكرتك الدار منزلها جمل بكيت فدمع العين منحدر سجل فقوله منزلها جمل بالفتح أي نزول جمل إياها وبه تعلم أنه على قراءة شعبة لمهلكهم بفتح اللام والميم معا أنه مصدر ميمي أي وجعلنا لهلاكهم موعدا والموعد الوقت المحدد لوقوع ذلك فيه قال المؤلف رحمه الله تنبيه لفظة لما ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع الأول لما النافية الجازمة للمضارع. نحو قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الآية وهذه حرف بلا خلاف وهي مختصة بالمضارع والفوارق المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية وممن أوضحها ابن هشام وغيره الثاني أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا فتدخل على الجملة الاسمية كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من شدد لما أي ما كل نفس إلا عليها حافظ ومن هذا النوع قول العرب أنشدك الله لما فعلت أي ما أسألك إلا فعلك وهذا النوع حرف ايضا بلا خلاف وبعض أهل العلم يقول إنه لغته ذين الثالث من أنواع لما هو النوع المختص بالماضي المقتضي جملتين توجد ثانيتهما عند وجود أولاهما كقوله أهلكناهم لما ظلموا أي لما ظلموا أهلكناهم فما قبلها دليل على الجملة المحذوفة وهذا النوع هو الغالب في القرآن وفي كلام العرب ولما هذه التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويون هل هي حرف أو اسم وخلافهم فيها مشهور ومن من انتصر لأنها حرف ابن خروف وغيره ومن من انتصر لأنها ابن السراج والفارسي وابن جني وغيرهم وجواب لما هذه يكون فعلا ماضيا بلا خلاف كقوله تعالى فلما نجاكم إلى البر أعربتم الآية ويكون جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية كقوله فلما نجاهم إلى البر اذا هم يشركون أو مقرونة بالفاء كقوله فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد الآية ويكون جوابها فعلا مضارعا كما قاله ابن عصفور كقوله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط الآية وبعض ما ذكرنا لا يخلو من مناقشة عند علماء العربية ولكنه هو الظاهر هذه الأنواع الثلاثة هي التي تأتي لها لما في القرآن وفي كلام العرب أيها المستمع الكريم حسبنا هذه الليلة مع مضى ولنا لقاء ليلة غد إن شاء الله فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته